وفيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عن